اننا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله عنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم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 ومن اوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ونتم أليق ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدون وزين ذلك في قلوبكم ونتم ونسو سوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعددنا للكافرين سعيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا لَرُنَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل سَكِينَةٌ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من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 مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على, رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ولضوانا يبتغون فضلا من الله ولضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجي كزرع ان اخرج شطاه فازره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الذرع يعجب ليغيظ بهم الكفار